وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها and دان رُب دان Diغ أن how خ ن and وأنتم الأولون إن كنتم مؤمنين إن ينسسكم اتِّكَلِ الَّذِينَ يُنَادَوْنَ دَاوِلُغًا بَيْنَنَا يَشْعُرُونَ لَمَنْ مَّا ظَلِمَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْشَوْنَ مِنْ